يقول الإمام أبو الفرج بن الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الثالث والعشرون قال عن أبي مالك للعشاري رضي الله تعالى عنه قال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 حيث بين فيها الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الموجزات من جوامع الكلم وانتهينا إلى قول المؤلف والصلاة نور ووقفنا عند قوله والصدقة برهان قال والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس وكانه قصد بان الانفاق في سبيل الله والصدقه واعطاء المحتاج والانفاق في سبل الخير من اظهر الادله على ايمان العبد وعلى اسلامه وعلى امتثاله لأوامر الله لأن الإنسان يحب المال ويحب الإكثار من المال ويحرص على جمع المال ولا يحمله على إنفاقه إلا إن كان شهوة ينالها او يتمتع بها كما هو شان الناس في الدنيا انما ينفقون ليتلذذوا مما ينفقون عليه فاذا عدل الانسان عن ذلك وحرم نفسه وأنفق المال رجاء ما عند الله وتطلعا إلى ذواب الله وادخارا لما عند الله فإن هذا إنما يحمله عليه الإيمان إنما يحمله كمال الإيمان وتمام الإيمان ولذلك كانت الصدقة برهان دليل قاطع على الإيمان بالله جل وعلا وعلى الإيمان بما عند الله وإنما سماها برهانا قال لأن البرهان هو شعاع الشمس يعني الشيء الواضح فيها والذي لا يحتاج إلى ما يشير إليه أو ينبه بل هو يشير إلى نفسه وينبه من حوله بها فكانت الصدقة من أظهر الأدلة ومن أبرزها على كمال الإيمان قال وأما الصدقة فهي برهان والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس ومنه حديث أبي موسى يعني الأشعرية رضي الله عنه أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس بها علامه على وجود حلاوه الايمان وطعمه يعني في الانسان كما في حديث عبد الله بن معاويه الغاضر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه وهذا محل الشاهد طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. يعني متكررة وعائدة وراجعة فلا يمل ولا يكل بل ينتظر وقتها ليدفع تلك الزكاة رافدة ايش عندكم وافدة وافدة يعني قادمة ورافدة اي متتابعة او تتتابع سنة بعد سنة قال وذكر الحديث والحديث اخرجه ابو داوود. قال رجاله ثقات لكن بسنده انقطاع بين يحيى بن رجاء بين يحيى ابن جابر وبين جبير بن نفير قال ورواه موصولا بسند صحيح الطبراني في جامعه في معجمه الصغير وكذا الامام الفسوي او الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ ومن طريقه اخرجه الامام البيهقي قال رحمه الله وقد ذكرنا قريبا حديث بالدرداء الدرداء رضي الله تعالى عنه في من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه قال وكان يقول لا يفعل ذلك إلا مؤمن يعني كامل الإيمان وهذا من تمام وكمال الإيمان قال وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به فاذا سمحت باخراجه لله عز وجل دل على صحه ايمانها بالله ووعده ووعيده ولهذا منعت العرب الزكاه بعد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقاتلهم الصديق ابو بكر رضي الله تعالى عنه على منعها قال والصلاة أيضا برهان على صحة الإسلام ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يوجه السؤال أو إن الملائكة عندما تسألوا أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين فأشار إلى كفرهما بالصلاة والزكاة وإن الصلاة والزكاة من اعظم الأدلة على تمام وكمال الإيمان قال وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الصلاه برهان اي دليل ساطع على تمام وكمال الايمان يقول ابن رجب وقد ذكرنا في شرح حديث امرت انه قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهي أول وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة كما جاء في الحديث ان اول ما يحاسب به العبد من اعماله الصلاه فان وجدت تامه قبل سائر عمله وان وجدت ناقصه يقول الله لملائكتي انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فان وجدوا اتموا بها صلاته وإلا أخذ به إلى النار أجارا الله وإياكم من النار قال وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة فإن تم صلاته فقد أفلح وأنجح قال وقد سبق حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما في من حافظ عليها أنها تكون له نور أنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة هذا ما يتعلق بقوله والصدقه ضياء وبقوله والصلاة نور وأما ما جاء في قوله والصبر ضياء قال وأما الصبر فإنه ضياء والضياء هو النور الذي يحصل به نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ومن هنا وصف الله تعالى شريعة موسى عليه وعلى نبينا أتم الصلاة والتسليم بأنها ضياء كما قال تعالى ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين وان كان قد ذكر ان في التوراه نورا كما قال جل وعلا انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور لكن يقول لما حفت تعاليم التوراه بشيء من الإصر والاغلال والأثقال أشبهت الضياء فالنور فيه مشوب بالحرارة هذا وجه الشبه بين الضياء وبين ما جعل الله في التوراة قال ولكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الاثار جمع إصر والأغلال جمع غل أو غل والأسقال حيث فيها من الصعوبة ومن أمزلت ذلك ما ذكر أن الرجل إذا وقعت النجاسه في ثوبه ما كان يطهرها الماء بل لا بد ان تقرض بالمقاريض والمرأة اذا جرى عليها دم الحيض فاعتزلها الرجال فلا ياكلون معها ولا يشربون معها وما تاكل فيه وما تلبسه تلبسه كل ذلك عرضه للاتلاف لأنه من الإصر الذي فرض الله عليهم بخلاف حال دين الإسلام فإن الله تعالى قد رفع عنهم هذه الأصاب ولذلك وصفت تعليمات التوراة بالضياع لشبهها من حيث وجود المشقة والصعوبة فيها قال واصف شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل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 يعني الشريعه المحمديه قال ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج الى مجاهده النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء فان معنى الصبر في اللغه هو الحبس ومنه قتل الصبر يعني أن يؤتى بالشخص ويصلب ويترك إلى أن يموت مصلوبا يسمى قتل الصبر وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل قال والصبر المحمود أنواع يقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله والشائع والمشهور عند أهل العلم أن اعلاها درجة هو الصبر على أقدار الله لأن فيه يظهر كمام وكمان الإيمان ثم يليه الصبر عن معصية الله فإن قلما يصبر الناس عن المعاصي وأدنى مراتب الصبر الصبر على طاعة الله لكن من الغريب أن يرد الإمام ابن رجب رحمه الله هذه الدرجات ويعكس درجاتها فيجعل أعلى درجات الصبر الصبر على طاعة الله وأدناها درجة الصبر على أقدار الله وما بينهما الصبر على عن باصية الله في قوله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهد قلبه يقول اهل العلم هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيصبر ويرضى واعتبرت هذه اعلى درجات الصبر لان فيها قول الله تعالى الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون يقول ابن رجب والصبر المحمود انواع منه صبر على طاعه الله عز وجل ومنه صبر عن معاصر الله عز وجل ومنه صبر على أقدار الله عز وجل قال والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة وهذا محل الاستغراب قال صرح بذلك السلف يعني سلف الأمة منهم سعيد بن جبير وهذا من علماء التابعين وميمون بن مهران وغيرهما قال وقد روي باسناد ضعيف من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الصبر على المصيبة إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد ثلاثمائة درجة ها ف... ان ايه الصبر على المعصية لا عندكم سبت اذا ان الصبر على المصيبة يكتب به للعبد ثلاثة مئة درجة وإن الصبر على الطاعة يكتب له به ست مئة درجة وإن الصبر على المعاصي يكتب له به تسع مئة درجة هذا هكذا, هكذا عندكم مكتوب اذا كيف الصبر على المعصية ها؟ صبر لا يكون على المعصي صبر عن المعصي طيب طيب قال والحديث قد خرجه ابن ابي الدنيا وخرجه الامام ابن جرير الطبري، وعلق المحقق على ذلك يقول اورده السيوطي في كتابه الجامع الكبير ونسبه الى ابي الشيخ في كتاب الثواب وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس قال ورواه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات وقال هذا حديث موضوع والمتهم به عبد الله بن زياد وهو بن سمعان قال مالك ويحيى كان كذابا وقال النسائي والدار قطني متروك الحديث على أن علي بن زيد قد قال فيه أحمد ويحيا ليس بشيء يعني أحد رواة الحديث علي بن زيد ولعله بن جدعان وعلى كل هذا الحديث كما سمعنا كثير من أهل العلم على خلافه فإنهم يعتبرون أعلى مراتب الص... الصبر الصبر على قضاء الله وقدره ثم الصبر عن المعاصي ثم الصبر على الطاعة واليوم لو نظرنا إلى واقع الناس لوجدنا أن أكثرهم يصبر على الطاعة فهو يؤدي الواجبات يؤدي الصلوات يصوم يحج يدفع الزكاه لكن كثير ممن يصبر على الطاعه لا يصبر عن المعاصي. نجده يقترف بعض المعاصي واذا ما خوطب فيها ونوقش ربما اعتذر بأنه لا يصبر لا يستطيع الصبر ولأنه يرى أن هذا مما ابتلي به وأنه يصعب له أو يصعب عليه أن يترك هذه العادة وأنه يسوف في تركها وايضا إن وجد من يصبر عن المعاصي فانه قد لا يصبر عند وقوع قضاء الله وقدره عندما تكتلف المصائب وعندما تحيط به الاقدار تجده يفقد وعيه وصوابه وربما قال كلمه ويعبر بها عن جسعه لذلك كان الصبر على اقدار الله أعظم أنواع الصبر قالوا قد ذكرنا قريبا نعم قالوا من أفضل أنواع الصبر الصيام فإنه, فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة لأنه صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معاصي الله لأن العبد يترك شهوته لله عز وجل ونفسه قد تنازعه إليها ولهذا في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبي إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي وفيه يعني في الصوم أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام يعني شهر رمضان بشهر الصبر وقد جاء في حديث الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم نصف الصبر ويعلق ابن حق ابن يعلق الامام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث يقول ان تفسيره فيه عسر ان تفسيره فيه عسر قال وربما عشر الوقوف على سر كونه نصف الصبر اكثر من عشر الوقوف على سر كون الطهور شطر الايمان والذي يظهر لي والله أعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الصيام نصف الصبر لأن امساك الرجل لأن إنساك الرجل عن الطعام والشراب وعن سائر الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في هذا الزمن الطويل لا شك أنه مبدن ومظهر لا شك أنه مبدن ومظهر للصبر ولذلك كان شطر الصبر أو نصف الصبر نعم يعني كونه اليوم 24 ساعة وهو يصوم نصفة يعني أصدق يصوم نهاره ويفطر ليلة يكون نصفة لكن قد يرد على هذا أن الناس في غير أيام الشتاء يصومون ويطول الصوم أكثر من نصف النهار إلا إذا قصدنا أننا اعتبرنا الليلة شطرا والنهار شطرا فيكون الصوم نصف الصبر قال وقوله والقرآن حجة لك أو عليك وهذا من تمام الحديث قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وهذا معنى قوله حجة لك يعني إما أن تفيد منه من الخيرات والحسنات ما يكون لك حجة عند الله تعالى أو أن يكون هذا القرآن منافحا عنك شافعا لك عند الله عز وجل من موقفك منه من حيث قراءته وتدبره والعمل به والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه فإن من جعل القرآن عملا كان له حجة وأما من ضيعه وإن أقام حروفه حيث تهاون بالعمل به خالف أوامره لذلك يكون القرآن حجة عليه وفي ذلك هذا يقول الحكماء رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأنه لا يمتثل أوامره قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قال بعض السلف ما جالس أحد للقرآن فقام عنه سالما بل إما أن يربح أو أن يخسر ثم تلا هذه الآية يعني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا فهو رحمه وشفاء لاهل الايمان وخساره للظالمين قال وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ويمثل القران يوم القيامه رجلا قال يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيتاب الرجل قد حمله يعني حمل القرآن فخالف أمره فيتمثل له خصما فيقول يا ربي حملته اياي فشر حامل تعدى حدودك فشر حامل أو يا ربي فيقول يا ربي حملته إياي فشر فشره حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شانك به فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار قال ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره فيتمثل خصما دونه فيقول يا ربي حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال, له حتى يقال شانك به فيأخذه بيده، فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرى ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كاس الخمر يقول هذا الخبر رواه ابن ابي شيبه يعني في مصنفه ومن طريقه ابن الضريس في, في فضائل القران يعني اخرجه في كتابه فضائل القران من طريق ابن ابي شيبه والخطيب البغدادي اورده في كتابه اقتضاء العلم العمل وفيه محمد بن اسحاق وقد دل وهو مدلس وقد عن يعني في الحديث متهم فيه ابن اسحاق بتدليس هذا الحديث قال ورواه ايضا البزار وذكره العيذني في المجمع وقال فيه فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات فكان الحديث فيه علة التدليس وهي أقصى ما تدل عليه انقطاع السند انقطاع السند قال وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه القرآن شافع مشفع وماحل مصدق فمن جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلف ظهره قاده الى النار, النار قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق يعني انه ذا حجة ان كان لك فيشفع لك وان كان عليك فانه مصدق فيما يقول هذا معنى ماحل مصدق قال رواه عبد الرزاق ومن طريقه اخرجه الطبراني في الكبير واسناده صحيح رجاله رجال الشيخين وقوله ماحل مصدق قال ابن الاثير يعني في كتابه غريب الحديث النهاية في غريب الحديث قال ماحل مصدق عالم الأثير اي خصم مجادل مصدق وقيل ساع مصدق من قولهم محل بفلان إذا سعى به إلى السلطان يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة ومصدق عليه فيما يرفع مساويه إذا ترك العمل به هذا معنى إذن فقوله ماحل هو العبارة الصحيحة إيش مكتوب عندكم حامل قال وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إن هذا القرآن كائن لكم أجراء وكائن عليكم وزراء فاتبعوا القران ولا يتبعكم القران فان من اتبع القران هبط به على رياض الجنه ومن اتبعه القران زخ زخ في قفاه فقذفه في النار قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها قال وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الناس غاديان ومعنى غادياني يعني خارجان وقت الغداد أي مصبحاني الناس غاديان فمبتاع نفسه أي فمشترن نفسه فمعتق نفسه وهذا بشرائها من الوقوع في الاذاب بفعل الطاعات وموبقها ومعنى موبقها يعني مهلكها وفي رواية خرجها الطبراني الناس غاديان فبائع نفسه فموبقها وفاد نفسه فمعتقها فاد من الفدية وقال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والمعنى قد أفلح من زكا نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع والمعاصي تدس النفس وتقمعها فتختفض وتصيرك الذي يدس في التراب أو فتنخفض, فتنخفض وتصيرك الذي يدس في التراب هذا معنى قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها على ودل الحديث على أن كل إنسان فهو ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى قوله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومعنى يشري نفسه يقال شرع فلان كذا يعني باعها وقال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قال وفي الصحيحين أزل عليه وانذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا وفي رواية يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة بنت محمد اشتريا يا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيء فبدأ صلى الله عليه وسلم بعشيرته وهم قريش ثم أتبع ذلك بالخواص فسمى بني عبد مناف وهم اخص من قريش وبني عبد المطلب وهم اخص من عبد مناف ثم ذكر عمته وابنته قال وفي رواية لمسلم انه دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخصى فقال يا بني كعب يا بني كعب ابن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مره بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فاني لا أملك لكم من الله شيئا قال وخرج الطبراني يعني في معجمي والخرائطي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى وكان من آخر يومه عتيقا من النار قال هذا الحديث أورده الهيثم في كتابه مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه قال وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله عز وجل بأموالهم ومنهم من تصدق بماله كحبيب أبي محمد ومنهم من تصدق بوزنه فضه ثلاث مرات أو أربع كخالد الطحان أه؟ كخالد الطحان قال انظر تاريخ بغداد يعني قصته فيها وهؤلاء يعني جزاهم الله خيرا ورحمهم الله ظنوا أن أن يشتري الإنسان نفسه بأن يزن نفسه بمال ويتصدق به لكن ما جاء في الآيات من أن الإنسان يشتري نفسه بالجهاد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ماذا؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعت به قالوا منهم من هم من كانوا يشتد بالاعمال الصالحه ويقول انما انا سير اسعى اسعى في فكاك رقبتي منهم عمرو بن عتبة وكان بعضهم يسبح كل يوم 12000 تسبيحه بقدر ديتها يعني قدر أن التسويحة بدرهم كأنه قد قتل نفسه فهو يفتكها بديتها قال الحسن المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل وقال ابن آدم وقال يعني الحسن ابن آدم إنك تغدو أو تروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا نعم وقال أبو بكر بن عياش قال لي رجل مرة وأنا شاب خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة فان اسير الاخره غير مفكوك ابدا قال فوالله ما نسيتها بعد وكان بعض السلف رحمهم الله يبكي ويقول ليس لي نفسان انما لي نفس واحده اذا ذهبت لم اجد اخرى وقال محمد بن الحنفيه يعني محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها وقال من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر وقيل له من أعظم الناس قدرا قال من لم يرى الدنيا كلها لنفسه خطرا قال وأنشدها بعض المتقدمين أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن بها تملك الأخرى فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن لان ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن